اللههُ الذي سَخخرَ للَكم البَحْرَ للتجرَ الفكُم فيِيهِ بِأمرهِ وَلتتوا مِن فضلِ وَتبتعوا مِ فضلِه وَلعََّكمْ تشكُون وَسَخرَ لَكم ما فيِي السماواتِ وَما فِي الأرض جميع منن إن فيِي ذ لكَ لآيات لقومية فَكررون.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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 سِوَا هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يوقنون. أم حَسبَ الذيينَ جتَحُ السئاتِ أن جعَلَهم كَ الذيينَ آمنوا أن جعللَهم كَ الذيينَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ سوو أَم حيهُم وَمماتُم سأَم يَحك وَخَلَقَ الله السماواتِ والالْأَرضَ بِالحَقّ وَلتُجذاكُّ ننفسٍ بماَا كَسَبتَت وَهُم لا يظْلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غشاوة فمن يهديه مِن بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر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 فِلله الحَمْدُ رَبّ السماواتِ وَربّ الأرضِ رَبّ العالمين وَلَهُ الكبرِييااءُ فيِي السماواتِ والأَرض وَهُو العزيز الحكيم.